117. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 118. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 119. ان الله اشخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامر وبيمسك السماء اتقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لراوف رحيم وهو الْيَأْسُ لَكَ فُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَادِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ الْعَلَامُ الدَّرُّسْتِ